وَيْلٌ لِّلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النساء إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأَحَلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذلكم أَن تبتغوا أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتوا به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتوا به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم المحصنات المؤمنات فمما ملك تيمانكم فمما ملك تيمانكم من فتياتكم المومنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخذات فإذا أحسن فإنتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات فَأَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا هَل المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي الهنه منكم ذلك لمن خشي الهنه منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله أن يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم سَنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا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 ما أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تدارة أن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم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 وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للنجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والقربون والذين عاقدت ايمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فض الله بعدهم على بعضه وبما أنفقوا وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قالتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافن شؤزهن فئضهن في المضاجع واحجروهن في المضاقع واضربوهن فإن طَعَنَكُمْ فلا تبغوا عليهن سبيلا إِنَّ الله كان عَلِيًّا كبيرا وَإِنْ خفتم شفاق بينهما فابعثوا حكما من أَهْلِهِ وحكما من أَهْلِهَا ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين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 وبذل القردى واليتامى والمساكين والجال ذي القردى والجال ذي القردى والجال الجنب والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكة ايمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ويكتمون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 فساقين وماذا عليهم لو منو بالله واليوم لا خي مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يضم ذرة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 رسول لو تستوا لو تستوا بهم لارضوا ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تفروا الصلاة وما انتم سكارى حتى, حتى تعلموا ما تقولون ولا جنغا بالله بغير سميل حتى ترتسلوا وَإِن كنتم مرضى أَوْ على سفر أو جاء أحد منكم من الظاهط أو لامستم النساء فَلَمْ تجدوا ماء فتيمموا فتيمموا صعيدا وطيبا فامسحوا بوجوبكم كان اخوا الهم طا الى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلال ويريدون ان تضل السبيل والله اعلم وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيْنًا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعُ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا وَرَاعِنَا لَيَّا بِأَلْسِلَتِهِمْ وَقَعْنَا فِي الدِّينِ وَلَوَنَّهُمْ قَالُوا س وانظرنا لكان خيرا لهم وأقضا ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا نصدقا لما نأكم من قبل أن طمس وجوها فنردها, فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَقَد يَفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا أَلَمْ تَرَ إلى الذين يزكون أنفسهم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 والطغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا من الذين امنوا سبيلا هؤلاء الذين لعنهم الله وَمِن فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرا أَم لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَا يوتون الناس نقيلا أَم يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا اللَّهُ مِن فَضْلِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ وَالْحِكْمَةَ وآتيناهم وآتيناهم هم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صدعا وكفى في جهنم سعينا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلود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 خالدين فيها خالدين فيها